بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوما ترجف الرواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجدة ابصارها خاشعة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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إله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 في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك موتها. إنما يرمى من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها